في دبيبك ملعى ثلاثة ريجيل بس محمد المكتوم احمد وحمدان في دبيبك ثلاثة ريجيل محمد المكتوم وحمد وحمدان من غير قاصر في الرجال المشاكيل وجهة نظر وكيد ماني بغلطان يا جعل يدعمني وانا ساري في ليل شبح وسواقها محشش وسكران احبكم مثل الثراء لاقبل السيل بعد كلاه القيظ والغصن ذبلان وسقوط دمعي فوق بيض المناديل سقوط هتلر يوم خلوها الالمان فالارض بكملها ثلاثه اطريه محمد المكتوم واحمد وحمدان من غير قاصر في رجال المشاكيل وجهه نظر واكيد منيب غلطان قالوا لا بالله غير غلطان بالحيل نسيت من زايد وزايدك حيلان ترونك السلام على قالوا قالوا لبلا غير غلطان بالحين نسيت من زايد وزايدك حيلان قلت أصلا أنتوا ما فهمتوا مهابيل وأنا من يبقاعد أكلم أمريكان يمفهموا معنى كلامي إلى قيل واللسكتوا وأنا من النقد شبعان زايد نبي من دون قرآن ونجيب وذولا صحابة فزع وطيب وحساب